يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجبر الحنبل رحمه الله فيما ألفه في جوامع العلوم والحكم قال الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه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 وقد بدان الكلام في هذا الحديث في مجالس متعددة والحديث يتناول مسائل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وعدم مخالفة امره وأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعلنا قاعدة نتعامل فيها مع أوامره ونواهيه فأمرنا إذا نهى الشرع عن شيء أن نجتنبه وأن لا نقع فيه لأن أمر الاجتناب أمر ممكن ولا يشق على الإنسان وإن صعوبة لكنه ممكن أما إذا كلفنا بأمر فإن على الإنسان أن يأتي من هذا الأمر بما يستطيع فان قدر على ان ياتي به كما امر به الشارع فذاك خير وان عجز عن ذلك فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وهذا الحديث فيه دلاله على ان المناهي يجب ان ينتهى عنها وإن أدى ذلك إلى أن يقصر الإنسان في شيء من الواجبات فإن التقصير في الواجبات قد يعفى عنه ما دام الإنسان حريصا على اجتناب المعاصي وانتهى بنا الامر فيما درسناه في هذا الكتاب المبارك الى ما جاء عن امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فانه يقارن بين اي العملين افضل ان يقتصر الانسان على الفرائض وإن أدى إلى ترك النوافل أو أن الإنسان يقع في المعاصي وإن أكثر من النوافل فانتهى رحمه الله إلى أن على الإنسان ان يعنى بالفرائض ولا يتهاون فيها وان لزم ذلك ان يقلل وان يقتصر على الفرائض ويقلل من النوافل اما المعاصي فبمهما اوتيه ومهما حرص ان يتجنبها فذلك هو الواجب يقول رحمه الله ليست التقوى قيام الليل ليست التقوى قيام الليل لان قيام الليل في حق الامه من النوافل وليست التقوى صيام النهار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 هذا ما نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال ايضا ولدت اني لا اصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر وانا اؤدي الزكاه ولا اتصدق بعدها بدرهم وانا اصوم رمضان ولا أعصوما بعده يوما أبدا وأنا حج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا وأنا حج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا ثم أعمد إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرم الله علي فأمسك عنه أي فلا أستخدمه ما دام محرما وهذه الأقوال التي نقلها المؤلف عن السلف رحمهم الله كلها تؤكد أن على المؤمن أن يجتنب ما نهاه الله عنه وأن يبذل الجهد فيما أمره الله به بقدر استطاعته وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت من الإكسار من نوافل الطاعات فإن ذلك يعني ترك المحرمات فرض وهذا يعني أداء النوافل نافلة ويقول الحافظ والإمام ابن رجب رحمه الله وقال الطائفة من المتأخرين يعني من الفقهاء المتأخرين إنما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم قال لأن امتثال الأمر لا يحصل إلا بعمل والعمل يتوقف وجوده على شروط وأسباب وبعضها قد لا يستطاع فبذلك قيده بالاستطاعة يعني بعض هذه الشروط والأسباب كما قيد الله تعالى الأمر بالتقوى بالاستطاعة قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وأما النهي قال فالمطلوب عدمه يعني عدم الفعل وذلك أي عدم الفعل هو الاصل والمقصود يعني من العبد الذي يجتنب المناهي استمرار العدم الاصلي وذلك ممكن وليس فيه ما لا يستطاع لكن يعلق الامام ابن رجب على هذا القول المنقول عن المتأخرين بأن فيه نظر خاصة فيما يتعلق بالنهي لأن هؤلاء فسروه بالعدم وكأنه رحمه الله لا يرتضي ذلك ويرى أن النهي عمل أيضا وما دام عملا الترك يراه عمل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 فيحتاج الكف عنها حينئذ الى مجاهدة شديدة ربما كانت اشقى على النفوس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعة ولهذا يوجد كثيرا من يشتهد فيفعل الطاعات ولا يقوى على ترك المحرمات وقد سئل عمر رضي الله تعالى عنه عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بها فقال أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ومن هنا يقول أهل العلم إن الصبر عن المعصية اشق من الصبر على الطاع ولذلك اعتبر الصبر على المعصية اعلى درجة من الصبر على الطاع ولهذا قال يزيد بن ميسره يقول الله تعالى في بعض الكتب ايها الشاب التارك شهوته المبتذل شبابه لاجلي انت عندي كبعض ملائكتي يعني في الفضل وفي ما يشبه العصمه حيث حمل نفسه على الطاعه دون المعصيه كما هو حال الملائكه وقال ما اشد الشهوه في الجسد إنها مثل حريق النار وكيف ينجو منها الحصوريون والمراد بالحصوريين يعني الذين تتوافر فيهم الأسباب لكنهم يصرفون أسباب الشهوة إلى طاعة الله لأن الحصور هو الذي يمتنع عن معاشرة النساء وهذا قد يكون نتيجة مرض وعدم قدرة وقد يكون مع توافر القدرة توافر القدرة وما كان مع توافر القدرة فيعد من الصفات الحسنه ويعد من ما يمدح به العبد ولهذا الله سبحانه وتعالى اثنى على يحيى حيث قال وسيدا وحصورا اي انه مع ما وهبه الله تعالى من كامل الخلق والقدرة لكنه يحبس نفسه عن شهوات النساء قالوا التحقيق في هذا وهذا القائل هو ابن رجب رحمه الله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 فلم يعذر احدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات بل كلفهم تركها على كل حال لأنهم قادرون على ذلك وان ما اباح أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة يعني هذا على سبيل الضرورة لا لأجل التلذذ والشهوة ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد رحمه الله إن النهي أشد من الأمر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وغيره أنه قال استقيموا ولم تحصوا استقيموا ولم تحصوا يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها ومن هنا جاء الامر بان يتقي الانسان ربه ما استطاع قال وروا الحكم ابن حزم الكلفي قال وفدت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فشهدت معه الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا او قوس فحمد الله واثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال ايها الناس انكم لم تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وابشروا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث الباب اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم فيه دليل على ان من عجز عن فعل المامور به كله وقدر على بعضه فانه ياتي به يعني بهذا البعض ما امكنه منه وهذا مضطرد في مسائل يعني في مسائل من مسائل العبادات من هذه المسائل التي يلزم العبد أن يأتي ما استطاع مسألة الطهارة فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو لمرض في بعض أعضائه دون بع فإنه يتوضا لهذه الأعضاء السليمة ويتيمم عما لا يستطيع فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور وإن كان بعض أهل العلم يعني قد يرى أن في عدم القدرة على استعمال فيما يتعلق بالغسل أن التيمم يقوم مقام الغسل ولا يلزمه ان يغسل بعض الجسد دون بعض ومن الامور التي طلب منا ان ناتي بها ما استطعنا فان عجزنا عن بعضها اتينا بما نستطيع الصلاة فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدا فان عجز صلى متجعا كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أي له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ولو عجز عن ذلك كله اومأ بطرفه وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة لان هذا مطلوب منه ان يأتي بالامر ما استطاع ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور ومن ذلك ايضا زكاة الفطر فإن الإنسان مطلوب منه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده فإن ملك صاعا زائدا عن حاجته أخرجه عن نفسه فإن لم يملك صاعا وإنما ملك دون الصاع أيضا يخرج هذا الجزء امتثالا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يقول ابن رجب رحمه الله يعني ومن الامور التي امرنا بان نأتي منها ما استطعنا زكاة الفطر فاذا قدر على اخراج بعض صاعي لزمه ذلك على الصحيح يعني من الاقوال فأما من قدر على صيام بعض النهار فهذا الحكم لا يضطرد هنا لأن الصوم مطلوب بكامله ومن عجز عن الصوم جعل الإسلام له رخصة كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فهنا الاتيام بقدر الاستطاعة انه يقضي يكون في القضاء ولا يكون في الاداء قال فاما من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته فلا يلزمه ذلك يعني ان يصوم هذا الجزء من النهار بغير خلاف لان صيام بعض اليوم ليس بقربة في نفسه ولا يسمى صياماً. لأن الله تعالى جعل للصوم بداية ونهاية فقال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولذلك من عجز عن إكمال الصيام افطر ويلزمه أن يقضي وهذا الذي يكون فيه تتجلى فيه الاستطاعة فان لم يقوى على القضاء فيأتي قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة من الكفارة او في الكفارة لم يلزمه يعني ان يعتق هذا البعض لان المطلوب ان يعتق الرقبة كلها لان تبعيب العتق غير محبوب للشارع بل يؤمر بتكميله بكل طريق واما من فاته الوقوف بعرفة في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة ورمي الجمار ام لا الذي عليه جمهور اهل العلم أن هذا محصر وأنه يتحلل بعمره يكفيه أن يطوف ويسعى ويتحلل قالوا لأن هذه الأعمال التي تعمل في أيام التشريق في أيام التشريق من مبيت بمنن ومن مبيت بالمزدلفة ومن رمي للجمار وغيرها فإنها على سبيل التبع لأعمال يوم عرفة فإذا فاته يوم عرفة لا يلزمه أداء هذه الأعمال التابعة لها ولذا يقول هنا وأما من فاته الوقوف بعرفة من في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة؟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 وبذكره في الايام المعدودات لمن افاض من عرفات كما قال جل وعلا فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم عفيض من حيث افاض الناس فلا يؤمر به من لا يقف بعرفه كما لا يؤمر به المعتمر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد هنا سؤال يقول يسكن في منطقة السيح بجوار الحرم كثير من أفريقيا ويشربون الدخان قيام رجال في تكسير الدخان ونظافة المدينة وبناء المساجد وبيوت فيها ذكر الله او فيها يذكر الله كثيرا وتوحيد خطبه الجمعة في المدينة المنورة والعلم وكلمة والكلمة الطيبة في سورة إبراهيم هذا السائل يسأل ويقول إنه رأى بعض الناس يشرب الدخان في المدينة وهذا لا شك شعور يحمد عليه حيث ينكر هذا المنكر الذي يقوم به بعض الناس ولا شك ان للعلماء جهدا كبيرا في محاوله بيان الحكم لمن وقع في هذا الخطا حيث بينوا لهم ان شرب الدخان يعد من المعاصي التي ينبغي لأهل الايمان ان يتجنبوها لا سيما وانه قسبت من خلال ما قاله الفقهاء وما قاله الاطباء وما قاله علماء الاجتماع وما قاله العقلاء واهل الحل والعقد من ان الدخان يصل إلى درجة الضرمة لأنه يضر بالجسم وبالمال وقد أمرنا بالمحافظة على النفس والمحافظة على المال وهي من مقاصد الشريعة ولهذا ينبغي أن يوعظ أمثال هؤلاء وينبه ويوجه والله تعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فينبغي ان يسلك في مع هؤلاء الموعظة وان يسلك مع هؤلاء الحكمة فانها ان شاء الله تحقق هذا الهدف واما ما ذكره من مطلب اخر من بناء المساجد التي هي بيوت الله فالحمد لله ان المدينه وغيرها من بلاد المسلمين تشاد فيها المساجد وتبنى لقيام او لاقامه ذكر الله لكن المطلوب من الناس ان يعمروا هذه المساجد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 حتى نحقق قول الله تعالى في بيوت ابن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأما ما سأل من أمر توحيد خطبه الجمعة فهذا من المحدثات وهذا من المبتدعات ولأن الأصل أن من كلف أن الإمام الذي يكلف بصلاة الجمعة ينظر إلى حاجة الناس وإلى ما يحتاجون إليه من موعظه ومن تعليم وتوجيه فيعلمهم ويوجههم وقد يتفاوت الناس في هذه الحاجات ولذلك ترك الأمر لهم يقول قمت بعمرة وحلقت لنفسي فهل جائز فهل هذا جائز أم لا الجواب إن شاء الله ما عليك شيء وجائز ما دمت قد استطعت أن تحل إحرامك بأن تحلق لنفسك أو تقصر وما دمت قد أديت مناسك العمر من طواف وسعي فإن تقصيرك لا يعد من محظورات الإحرام التي يرتكبها الإنسان